وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْأَكَارِمُ مَعَ الدَّرْسِ الْ11 مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَالِاسْمُ الْيَوْمَ الْوَهَّابُ يا أيها الأخوة الأكارم بادئ ذي بدء الإنسان عقل وقلب بقلب بعقله يعرف الله وبقلبه يحبه وهذا الإثم اليوم متعلق بالحب وقبل أن أشرح معنى الوهاب لغة واصطلاح أضرب لكم مثلًا منتزعًا من حياتكم اليومية، قد يوجد شاب فقير فقير جدا يعاني من شظف العيش ومن خشونة الحياة، لو أن إنسانًا اختاره زوجًا لبن لابنته وزوجه ابنة مهذبة متعلمة. مؤمنة طيعة ومنحه منزلا ومنحه متجرا ومنحه مركبة ألا يمتلئ قلب هذا الشاب حبا وحمدا وشكرا لهذا الرجل الذي أنعم عليه بكل هذه النعم هذا شأن الإنسان يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جُبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها القصد من معرفة اسم الوهاب أن تحب الله عز وجل لأنه كما ورد في الأثر لا إيمان لمن لا محبة له ليس الإسلام حقائق ندركها وحسب بل هو حقائق ومشاعر أن يكون العقل مدركا لوجود الله ولعظمته ولأسمائه الحسنى وأن يكون القلب مفعما بحب الله لأنني أضع بين أيديكم هذه الحقيقة أقول لكم الذي يحرك الإنسان حبه أكثر مما يحركه عقله الإنسان بدافع الحب يقدم الغالي والرخيص والنفس والنفيس بدافع الحب يقدم كل شيء بدافع العقل قد يقنع وقد يعتقد وقد يوقن ولكن لا يتحرك لذلك الدعاء إلى الله يجب أن يخاطب العقل ويخاطب القلب في وقت واحد ربما إذا أحدثوا في العقل قناعة فهذا نصف النجاح أما إذا أحدثوا في الإنسان موقفاً أساسه الحب فهذا كل النجاح أنت قبل كل شيء إنسان لك عقل ولك قلب العقل إذا أعملته في الكون عرفت الله وإذا أدركت النعم الإلهية أحببته بقلبك وإذا أحببت الله فقد أحسنت الاختيار لا يسمى الإنسان إنسانا إلا إذا أحد مرة كنا في الجامعة وأحيل أحد الأساتذة إلى التقاعد وأقيمت له حفلة طيبة وهو أستاذ علم النفس فقال هذه الكلمة ولا أنساها الإنسان الذي لا يشعر برغبة أن يحب ولا يشعر برغبة أن يحب فليس من بني البشر لا يمكن أن تسمى إنسانا إذا كان قلبك صخرا إذا كان قلبك جلمودا إذا لا بد من أن تحب والشيء الذي يلفت النظر هو أصحاب النبي عليهم رضوان الله لماذا فعلوا المستحيلات؟ لماذا باعوا أنفسهم؟ لماذا قدموا كل شيء؟ يعني أحدنا لو جرحت يده أو أصبعه صاح ولا ضمدها ولا اعتذر عن لقاءاته ولا أخذ إجازة سيدنا جعفر تأتيه ضربة سيف تقطع يمينه فيمسك الراية بشماله تأتيه ضربة سيف أخرى تقطع شماله فيمسك الراية بعضضيه إلى أن يخر شهيدا ما هذا الحب؟ الخنساء قبل أن تسلم ملأت الدنيا صخبا وبكاءا وعويلا على أخيها صخر فلما توفي أولادها الأربع أولادها الأربعة تشهدوا في القادسية ما زادت عن أن قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو الله أن يجمعني معهم في مستقر رحمته خبيب بن عدي وهو على مشارف القتل صلبوه في جزع نخلة وتمهيدا لرميه بالسهام قال له أبو سفيان أتحب أن يكون محمد مكانك لا الكلام الشائع الآن ألف أم لا أمي أتحب أن يكون محمد مكانك قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكه ما هذا الحب اقرأوا تاريخ الصحابة أيها الأخوة تجد العجب العجاب تجد شيئا لا يوصف يعني سيد الصديق وهو خليفة رسول الله من أعماله الطيبة أنه كان يسقي يحلب شياها جيرانه جيرانه يبدو أنه توفي الزوج وليس عندهم من يرعى شؤونهم. فلما فكان يقوم بخدمه حلب شياه جيرانه فلما صار خليفه طرق باب جيرانه وظن جيرانه أنه سيمتنع عن هذه الخدمه طرق الباب فتحت البنت قالت الام يا بنيتي من الطارق قالت يا امي جاء حالب الشات جاء حالب الشات ما هذا رئيس دولة خليفة رسول الله الذي ظهر من الصحابة في عهدهم شيء لا يصدق أساسه الحب لأنهم أحبوا الله عز وجل وأنا أقول لكم نحن الأخ الذي يبذل ويضحي ويقف عند حدود الله ويتجشم المشاق في سبيل الله الذي حركه هو الحب والذي يسعد هو الحب لن تفعد إلا إذا أحببت الله عز وجل والله سبحانه وتعالى بابه مفتوح هناك شخصيات يفتح بابها لأناس دون أناس يقبلون ولا يقبلون يسترضون أو لا يسترضون ولكن الله سبحانه وتعالى بابه مفتوح لكل الخلق إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئ فلانا فقد اصطلح مع الله إذا إذا تأملنا في اسم الوهاب القصد أن بحسب فطرتنا وبحسب جبلتنا القصد أن يمتلئ قلبنا حبا لله فإذا امتلأ قلبنا حبا لله رأينا من معاملة الله لنا رأينا من تجليه على قلوبنا رأينا من تنوير قلوبنا رأينا من التوفيق رأينا من السداد رأينا من الرشاد رأينا من الشعور بالتفوق رأينا من الشعور بالفوز رأينا من الشعور بالفلاح ما لا سبيل الى وصفه. إذـا الإيمان أساسه الحب ألا لا إيمان لمن لا محبت له هذا القلب متى يضطرهم من علامة المؤمن أنه إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هذا من علامة القلب فالإنسان لا يجامل نفسه لا يتملق نفسه يتعهد قلبه ويتفحص قلبه ويسأل نفسه السؤال الحرج أنا من أحب دائما دعوة الحب كثيرة كل يدعي وصلا بليلة لما كثر مدعوا المحبة طالبهم الله بالدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم نحن غارقون في النعمة لاحظ نفسك لو ركبت سيارة عامة وجنبك صديق دفع عنك ثلاثة ونص تشكره وتبالغ في شكره وتخجل وقبل أن تنزل تدعوه إلى البيت لأنه دفع عنك ثلاثة ونص راقب نفسك إنسان قدم لك هدية بالدوب خجل أمامه بتعبر عن امتنانك وعن شكرك وعن محبتك وعن وبتوعده بالزيارة وبتدعو لتدعي لأنه قدم لك هدية هكذا النفس البشري يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فلذلك ما الفرق بين المؤمن والكافر الكافر يبقى في النعمة والمؤمن ينتقل منها إلى المنعم يعني أنت معقول تدخل لبيت وأنت في حالة جوع شديد ترى طعاما نفيسا ألوان منوعة أطعم فاخرة مقبلات يعني طعام من الدرج الأولى وراء الحلويات وراء الفواكه تأكل بنهم وتنتهي من الطعام وتتجه نحو الباب وتخرج هذا شأن الإنسان لاحظ نفسك لو واحد دعاك لطعام قبل أن تنتهي من الطعام تقول له أكل طعامكم الأبرار أو بتقول له دائما أكرمتنا أكرمك الله والله يديم عزك والله يديم خيرك والله يبارك فيك تتفنن تبثلن بالعبارات خجلت لأنه لماذا إذا جاءتك النعمة من إنسان تذوب خجلا وإذا أنعم الله عليك بنعم لا تقدر ألم نجعل له عينين ترى ابنك الصغير ترى أهلك ترى إخوانك ترى الغابات ترى الأشجار ترى الأزهار ترى من تحب ترى معالم الطبيعة ترى الألوان، ترى الأشخاص تسير في الطريق مرتاح، مطمئن، الطريق واضح أمامك تقرأ، تطلع، تطالع، تنظر، تستنفع ألم نجعل له عينين؟ يعني هذه النعمة ما بتلزم مشاعرنا؟ ولسانا وشفتين يعني مرة دخلت لأنسان لأ يعمل في بس الأساس لا يتكلم ف... لفت نظري بدي أحكي اللي حاكي الصانع أنا حكيت الصانع طلعت في لغة لغة جديدة بينهما يعني سبحان الله يعني ما في لغة بينهم لسان ما في فقال له إنه غرفة نوم بدو يبخ قال له إنه بخ غرفة نوم قال له للصانع قال له يعني بدو مواد مستوردة لما تصنيع محلي، <تصفيق> فأنا عم لاحظ سبحان الله حديث طويل كله بالإشارة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تتكلم تعبّر عن مشاعرك عن أقو عن أحوالك عن قناعاتك والله أنا اليوم قريت مقال فولانيه تعبّر عن تفسير آي عن قصة ممتعة. تتصدر المجالس تحكي قدام أهلك وأولادك ألم نجعل له عينين ورسانا وشفتين وهديناه النجدين علمونا بالجامعة حينما كنا في, في صف التربية أن الإنسان حينما يولد لا يملك إلا منعكسا واحدا المنعكس كما تعلمون ربنا عز وجل خلق تام صنع الله الذي أتقن كل شيء لو فرضنا واحد مسك بذخينة لفافه مشتعلة ما الذي يحصل؟ تسحب يدك قبل أن تفكر قال إذا جاء تنبيه عصبي بالحرارة يأتي الأمر لا من الدماغ من النخاع الشوكي هذا يسمون المنعكس الشرطي اخترعه بافلوف هذا عالم منعكس الشرطي الإنسان حينما يولد ما فيه عنده غير منعكس شرطي واحد وهو منعكس المص ولولا هذا المنعكس لما كنا في هذا المسجد لما عاش إنسان لمجرد أن يولد الطفل من علمه يعطى ثدي أمه يضع شفتيه على ثدي أمه يؤكِم شفتيه على ثدي سد أمه، لو سمح بالهواء مر ما لا يقول لا لابد من إحكام شفتيه على حلمة الثدي، وبعد إذن يسحب الهواء، هذا منعكس معقد جدا حينما يولد الإنسان مزود بهذا المنعكس، وما سوى ذلك من مفاهيم من التخيلات بلق الطفل الصغير كل رجل أبوه بعد حين بلاك عمه فصل بذهنه مفهوم الوالد مفهوم العم الآن كل رجل عم أول فترة كل رجل أب بعدين بيطلع عنده مفهوم الرجل إنسان بيفصل مفهوم الرجل عن مفهوم عمه ووالده كيف تنشأ هذه المفاهيم بلاك شجرة بيصور الطفل معنا الشجرة ما بيصور بردأني ولا جوز بيصور مفهوم مجرد شجرة لو تبعنا كيف الدماغ بتشكل عنده المفاهيمات المصطلحات كيف الإنسان بتعامل بفكر كيف بتعامل بالرموز عالم قائم بذاته أساسا 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد في الدماغ أساسا الدماغ عاجز عن فهم ذاته فلذلك المشكلة أنه بين المؤمن والكافر هذا الفرق المؤمن ينتقل من النعمة إلى المنعم وغير المؤمن طبعا الكفار الفساق الفجار يستمتعون بالنعم استمتاع من أعلى درجة ولكنهم غفلوا عن المنعم غفلتهم عن المنعم سوف تودي بهم الى النار الى ابد الابدين والمؤمن صحوته من اين هذه النعمة؟ كل اخ منكم متزوج بيدخل لبيته بيته زوجة انسان, انسان الى مشاعر الى تفكير يجد الطعام جاهز البيت نظيف تستقبلك ببشاشة طيب هذه هدية من الله عز وجل الإنسان بساعة غفلة أنا تزوجت أنا كديت وسعيت بكد يميني وعرق جبيني وأسستها البيت وفرجته وجمعت نهر واخترت فلانة هذا هو الغفل عن الله عز وجل هذه الزوجة هدية قدمها الله لك وهذا الطفل الذي يملأ بيتك سرورا وسعادة من جعله بهذه النفسية اللطيفة من جعله صافيا النفس من جعله بريئا من جعله ساذجا لو كان الطفل الصغير يتعامل معك تعامل كبير ما بتحبه انت انت حكيته كلمة بحاربك شهر بجوز تأمبه وتوبخه وبعد دقيقة وحدة يقبل عليك ويقبلك مين جعل الطفل بهالنفسية هي نفسية الصفاء ونفسية الذاتية مين جعل الطفل ب به الحب اللي أوضعه الله عز وجل بقلب لأمه وأبوه في عنا تجربة بعلم النفس الإنسان حياته النفسية كلها أساسها الدماغ هكذا يقول العلماء فوجدوا طفل دماغه سائل حالات نادرة فصار يبكي فلما جاءت أمه سكت معناها معناها في بال نفس هذه النفس حتى الآن لا أحد يستطيع أن يكشف حقيقتها أساسا الإنسان ذلك المجهول كتاب شهير محوره أن العالم الآن ما ما عرف إلا شيئا طفيفا عن طبيعة الجسد أما طبيعة النفس لا تزال سرا مجهولا ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. طبعا هذه المقدمة يعني إذا تحدثنا عن اسم الوهاب ورأيت النعم التي وهبك الله إياها يجب أن يكون منعكس هذا الدرس حب والحب من علامته الطاعة تعصى الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع نعم الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم الوهاب إنك أنت الوهاب هي في آل عمران يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هذه في الشورى هب لي من لدنك ذرية طيبة هذه في آل عمران هب لي من لدنك ولية هذه في مريم طيب وهب فعل ماض يهب فعل مضارع هب فعل أمر المعقول الإنسان يأمر الله عز وجل علماء البلاغ قالوا لا الأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء هيك دعاء هب لي ربي هب لي من لدنك ولية هذا دعاء فإذا كان من مساوين إلى مساوين هذا التماس أنت جالس بالدائرة على طاولة أنت موظف من مرتبة الأولى وإلك جار زميل في نفسها من مرتبة الأولى ما لك رئيسه له رئيسك موظفين لحق الواحد طلبت رجاءا رجاء عرني رجاءا هذا مؤمر ولا دعاء هذا التماس من مساوي إلى مساوي التماس لكن لو وجهت أمر إلى أنت معلم إلى طالب من ضابط ذي رتبة عالية إلى مرؤوسه هذا اسمه أمر الأمر والالتماس والدعاء والأمر أنواع في أمر إباحة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. واحد فاعسهم لا إذا ما أكد بيكون عصا لا هذا أمر إباحة العلماء قال فإذا حللتم فاصطادوا ما يجي إصطاد هذا أمر إباحة في أمر ندب وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم هذا أمر ندب في أمر وجوب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي أمر تهديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تفضل يكفر وشوش بصير فيه تقول له الأم لأبنها اكثر وشوف تقول له عم عن... أنت أمرتيني اكثر يقات له اكثر أمر تهديد البلاغة ضرورية جدا يفهم كلام الله فربي هب لي معنى هب لي هذا دعاء طيب وهب يهبوا هب وهب يهبوا هب صاروا حرفين أن هذا وهبا فعل معتل الأول بالواو أعيام بيجي الأمر حرف واحد وقا يقي قي قاف أي قاف فعل الأمر وفا يفي في وآيئ إي همزة فعل الأمر على كل حق. هب فعل الأمر طيب سؤال ماذا مل فاعل من هذا الفعل من وهبا غير مستعمل، واحد، واحد، بس ربنا وهاب، وهاب اسم صيغة مبالغة اسم الفاعل. إذا واحد أعطاك ألم حبر، هذا اسمه واحد. إذا أعطاك ألم، إذا أعطاك مثلا مركبة سيارة لك هي هدية، هذا ما عد بنظرك واحد، هو ألم هاي هاي سيارة؟ من الأخي وهاب. لما يكون العطاء كبير نقول وهاب إذا كان عطاء يومي عطاء متنوع العطاء إذا كان متنوع أو كبير نستخدم صيغة مبالغة اسم الفاعل إنك أنت الوهاب في الله ماذا وهبنا؟ أول شيء وهبنا إياه نعمة الوجود فيه بالنفوس بقيود النفوس فلان ابن فلان والده فلانة عمارة نارنجي خان سبعة وستين كذا لك اسم انت موجود انت داخل بالسجلاس لك وجود من هو هذا نعمة الوجود الله عز وجل إذا انت متمتع بوجودك متمتع بصحتك متمتع بالطعام والشراب متمتع بزواجك متمتع ببيت لك عمل لك شأن اجتماعي كلك وجودك من وهبك إياه الله عز وجل وهبك نعمة الوجود أوجدك وأمدك بكل شيء كل شيء تحتاجه يعني مثلا كيف بدنا نتعامل مع الحجر بالحديد سؤال بدنا نحط دلاية بالحجر لغلا الحديد يعني إذا كان حفرت الحجر ودخلت في دلايتن تطلع معك ربنا خلق لك معدن يستهيو بدرجة مية على الببور يستهيو بتكتو بالحفرة لما بيبرد بتوسع أنا مرة لفت نظري وجدت حديقة ألغية فمثبتين سور حديد على الحجر فلما أرادوا إلغاءه قصوا الحديد قص سألت في سؤال لماذا قص الحديد؟ لماذا لم ينزع؟ سألت قال قصه أهون ألف مرة من نزعه إنه مثبت رصاص مستحيل إفعله فلو الله عز وجل ما خلق هالرصاص تقدر تتعامل الحديد مع الحجر؟ ولاحظ طبيب أسنان حط لك الحشوة دون أسود في أرصاص في أرصاص تتضاعف وأعمل لك جبصين تعمل أنت سفين بالحيط بجي بدخل خشبة مع جبصين لما الجبصين ببرود بتوسعة طيب كل شيء ببرود بينقمش الله عز وجل خلق معادن ومواد على البرودة تزداد حجمها هذا هي خلّاك وأمده، عمل ماء لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. لو كان الماء لون زهر، تعيش حياتك، كله زهر. لو كان الماء حلو، بالطبخ محلونه، اللي ح حلو، كله معه حلو. لو كان الماء لزج، بدك تغسل ماء بيجي، صور الماء مثل قطر. جعلوا الله سائل لا لون لا طعم لا رائحة لو كان يتبخر درجة بدرجة 100 بتنظف البيت في الشتاء بيتم للصيف لحتى يتبخر الماء بيتبخر بدرجة 14 يعني فتحكى اسماء بغرفة غيب ساعتين ما باش تبخروا بيغليد درجة 100 لو كان يغليد درجة 500 مثل الزيق كان حلقة طبخة تنساها الطبخة الزوجة ربع ساعة تلاقيها سودا صارت تطلع حرارة لأنا الزيت قوام بيلك احترق إذا شيء بالزيت بصير خمسمية الزيت الماء مية انساها خمس ساعات فيها مرأة خلاص مين عطى الماء خواصه بيغلي الدرجة مية بيتبخى الدرجة أربعة له سيولة عجيبة جدا بيفوت بأدق المسامات بأدق المسامات لا لون له لا طعم لا رائحة إنك أنت الوهاب يعني شو بنا نحكي عالكون كله نحكي عالعين عالأذن تعرف من جهة الصوت جابوا إنسان حطوله بالصيوان شمع ماعرف من جهة الصوت هذا الصيوان لو درسته دراسة هندسية في سطح بكل اتجاه من أين يأتي الصوت بواجه سطح يعكسه على الداخل ومشان تتأكد ضع يدك هكذا تأصار مكبر للصوت عندك سمع الصوت يقول له أحيان ما سمعت إلي يعمل له هيك يعني هذا الصيوان يتلقى الأمواج يأكسر على داخل الأذن مين أعطاك ذاكرة صوتية على التليفون فلان عرفتك كيف عرفته أنت في بحياتك حوالي 500 شخص تقريبا في 500 والكل على الهاتف فلان كيف؟ إنك أنت الوهاب لماذا تنزعج إذا كان قطعة زجاج سحقت تحت الباب تطلع من جلدك هذا اسمه الضجيج وإذا كان سمعت صوت عصفور تطرب هذا اسمه النغم مين أعطاك النغم وعطاك الضجيج إنك أنت الوهاب هذا الأنف يعني من جعل الطعام ذو رائحة طيبة؟ لو ربنا عز وجل جعل الطعام المفيد رائحته كريهة والطعام غير المفيد رائحته طيبة اللحم إذا تفسخ له رائحة لا تقابل إنك أنت الوهاب جعل الأنف فوق الفم فنحن الموضوع طويل كثير يعني كيف ما تحركت وجودك المواد اللي حولك حواسك يعني كيف ما تحركت ترى إنك أنت الوهاب من وهاب من وهاب الشمس تفتح البيت 80 مية ألف زيادة إذا كان قبلي مية ألف والبيت الشمالي بيرخص مية ألف الشمس هي الشمس لا تنطفئ قال عمره خمس مليون سنة وطمأنون العلماء كمان, عاي... كمان تبقى إلى خمسة آلاف مليون سنة قادمة ثم نحن لا يوجد مشكلة مع الشمس إلى خمسة آلاف مليون سنة قادمة إنك أنت الوهاب من جعل القمر بالسماء تخوين لتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلة إنك أنت الوهاب من جعل الرياح تتحرك نشر لك حابسه لك نسيم عليل بنعش الإنسان تتبدل الأجواء كلها إذا كان في تلوث في غبار في روائح كريهة كلها تتبدل تحريك الرياح من نعمة الله العظمة تخزين الماء وما أنتم له بخازنين مرة عملنا حساب لو كان كلفنا كل إنسان يخزن ماء عن سنة تقريبا الحساب الوسطي يحتاج إلى خزان تعادل مساحة بيته تماما تعادل مساحة بيته. بيتك مائة متر مربع، بدك مائة متر مربع ما بسنه. استهلاك أسرة تسكن في بيت مائة متر مربع يحتاج إلى خزان. الله قال وما أنتم له بخازنين تخزين المياه بالينابيع شيء لا يصدق. ساو خزان ما نبع الفيجي، قلدوا تقليد التخزين الطبيعي. تحت الأرض أربعمائة متر عمقه لا ضوء ولا صوت ولا شيء من خزن هذه هذه الأموأ أموأ جمع ما مياه إنك أنت الوهاب طيب تعريف الهبة إذا واحد قال للثاني وهبتك هذا الكتاب بمئة ليرة هذا الكلام مسمه في في الشرع عقد هذا عقد بيع. مدام قلت وهبتك هذا الكتاب بمائة ليرة هذا عقد بيع. ولا عبارة لكلمة وهبتك. إلى لك خلي ماذا تزيده؟ إشلون يخلي ماذا تزيده؟ هذا كلام ما له معنى معنى. كلام لا يعني شيء إطلاقاً. فإذا قلت وهبتك هذا الكتاب بمائة ليرة فهذا عقد بيع. إذا قلت بعتك هذا الكتاب بلا ثمن هذا عقد هبة ما تعرفوا الهبة إذن؟ تمليكهم بلا عوض تمليك بلا عوض لذلك بعض يعني الناس حتى يتهربوا من ضريبة ضريبة الانتقال الملكية صار يقبض الثمن سرا والعلن هبة الدولة انتبهت صار في ضريبة على الهبة كمان هي مو هبة هي. <تصفيق> هي بيع, بيع غير مصرح به الهبة تمليكم بلا عوض طيب اذا واحد عنده ابن دين اخلاقه عالية بار بوالديه خدوم لطيف مهذب. اذا كان قال والله يا اخي انا ابني تعبان بتربيته كثير ربيته وتعبت وعلمته فهمته كنت فوق راسه دائما وحرصت عليه يترى الكلام صح لما غلط. أنا أقول لكم غلطة الكلام، لأن ربنا عز وجل آل ووهبنا له إسماعيل، متى بلا عوض إذا الله أعطاك ولد بلا عوض هذا هذا من الله، وقد تكون أعظم إنسان يجيك ولد يحيرك يجعل لك حياتك كلها شقاء، أكيد. في في أشخاص في أعلى مستوى من العلم ابنه ضال، سمعت عن إمام المسجد النبوي. إذا ذكر بابنه يموت من البكاء ابنه منحرف انحراف شديد جدا مو بليل فإذا واحد الله عز وجل وهبه ابن صالح مطيع بار لازم يقبل الأرض شكر لله عز وجل لا يعزي لذكاؤه أنا أخي أنا أب ناجح بخير إن شاء الله أب ناجح أنا فؤرات ابني إذا كان الابن منحرف مهما كنت رقيبا عليه قد يتفلت منك فكلمة وهبنا له إسماعيل تعني أنه هذا عطاء بلا عوض يعني أنت ما قدمت شيء أنت تلقيت هذه الهبة من الله عز وجل نعم إذن الهبة عبارة عن التمليك بغير عوض والوهاب صيغة مبالغة من وهبة نعم. بناء على هذا التعريف هل يصح أن نقول فلان وهب فلانا بتصدق إنسان بالأرض يعطي شيء بلا عوض هنفرضه مؤمن كبير باله الجنة عوضه الثواب من الله عز وجل هنفرضه مؤمن كبير مؤمن صالح العوض هو ثواب الله عز وجل بخدمك بلا مقابل لا استعجل طمعان برضاء الله عز وجل بقدم لك شيء بدون مقابل بنطلق إلى خدمة الناس بلا مقابل بيسعى في المريض بلك ما بدي شيء، بيدرس بلاش بلك ما بدي شيء، حسبة يا أخي، بيدرس حسبة بيتخطب حسبة، بيدخلون بيت الله حسبة، بلك ما بدي شيء، أنت مصدق ما بدي شيء، بس ذكي، ناق، لو لو واحد قال لشخص، لمعلم، علّن فلان دروس خاصة، أخذ على كل درس مليون ليرة، مني بس تأخذون، لا تأخذون منه شيء، هو راح. قال له هسمح لنا بمائة ليرة. لما أخذ المية من هال من من من فقد حقه عند الأول يعني. فإذا واحد ذكي ما بيطلب الأجر من الناس بيطلب الأجر من رب الناس. فبتصدق إنسان يهب شيء بلا ثمن بلا عوض أعلى عوض أن تطلب رضا الله عز وجل أن تطلب جنته أن تطلب ما عنده أن تطلب توفيقه. إذا لا بد من عباب إذا لا يصحه لا يصحه أن نقول فلان وهب إلا مجازا إلا مجازا يصح أن نقول فلان وهب لأنه ما أرض ثمن نقدي لكن أيام الإنسان يهب شيء وبنيته يمدح إذن عباب هذا العباب ثناء الناس عليه هو العيوب. أيام بينتخي أمام الناس بيدفع مبلغ ضخم لجمعية خيرية، وبيتمنى إنه الناس يشيدوا أنا دفعت إله، إيه والله الله يزيك الخير. والله دفعت خير مظبوط أنا دفعت ترى ليش الكلام؟ بدوا عيوضة إنه بدوا عيوض. بدهن حط لوحة رخامية أخي أنا لازم لي لوحة. هي العواض بده ينقرئ اسمه من مين عمل السبيل مين سواه المادنى مين عمل كذا بده عواض إذا تمليك بلا عواض لا يصح إلا من حضرة الله عز وجل شيء آخر إذا إنسان وهبك شيء من هو الواهب الحقيقي مو موضوع مجامل موضوع حقيقة إن هذا الإنسان لما انطلق إلى أن يعطيك من ألقى في قلبه أن أعطي فلان أحد العلماء الأجلاء في طرابلس الساميك سمعت قصة يسكن في بيت أجرة ويبدو أن صاحب البيت أراد أن يخرجه من البيت والقانون معه فأقام عليه دعوة واستحق الحكم هذا مال بيت ورجل صالح القصة غريبة جدا. أحد كبار أغنياء طرابلس رأى في المنام رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له النبي اشتري لفلان بيتا هو رجل ميسور الحال ما صدق بحث عنه حتى وجده قال له انتقي أي بيت لا ظن إنسان بيعطي شيء إلا الله عز وجل ألقى في قلب هذا الإنسان الدافع يا مسكون أنت أمام موظف إلا لك موافق إذا بدك في الحقيقة هذه من الله ألقى في قلبه عطفا عليك ألقى في قلبه يسهل معك وإذا كان الله بدي أدبك بخلق لك ألف عقبه ما وين بدك توقيع بدك تصدق من السفارة السورية مثلا بالدولة يعني لك أخلي الضاع نزل الضاع قال لي واحد مناو ثلاثين شاحن ينزل الضاع منه مو مصدقاً من السفارة السورية الدولية الجنبية رجع الله فإذا الله عز وجل شب الإنسان عاونك وقدم لك يجب أن تعتقد اعتقاداً جاذماً أن الله ألقى في روع هذا الموظف أن يتساهل معك ألقى عطفاً عليك في قلبه ألقى رغبة في مساعدتك ألقى رغبة عالكاً بناء على هذا لازم ما أشكر الموظف أنا أليس كذلك والله إذا واحد خدمت خدمي وما شكرته أنا بعدها هي جريمة هو كما خدمت باختياره لذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله لأنه أولا هذا الإنسان خدمك وهو واعي وعاقل وخدمك بمحض اختياره لكن الله عز وجل ألقى في روعه وألهمو ودفعوا لخدمتك فيجب أن تشكر الله أولا على أن ألقى في قلبه رغبته رغبة في خدمتك وأن تشكر هذا الإنسان ثانيا على أنه خدمك مختارا والنبي الكريم بيقول اللهم صل عليه من أسد إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموا يعني بعرف المسلمين كلمة الله يزيك الخير وكتر خيرك إن شاء الله لا نحترمك هذا كله كلام صاضي قدم لك إنسان خدمة يجب أن تقدم له خدمة مقابلة أما إذا كنت عاجز ما بتملك الآن مقبول منك أن تقول له جزاك الله عني كل خير وهي كبير كثير إذا كنت فعلا عاجز عن, عاجز عن رد جميله عاجز عن مقابلة هديته بهدية عاجز عن مقابلة خدمته بخدمة إذا كنت فعلا عاجزا وقلت له عندئذ جزاك الله عني كل خير مقبول منك هيتعلموه هيتعلم أوعك تظن أن القضية تمرأ بكلمة تحفيها أخي كتر خيرك فتضل هاي الشغلين هاي علمك الإسلام إنسان خدمك كثر خيرك كله دين عليك هذا تعلمته من موقف لسيدنا ربيعه سيدنا ربيعه خدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام قال له يا ربيعه سلمي حاجتك سبحان الله نبي الله، رسول الله، ألا يستحق أن تقدم له خدمات إلى مقابل؟ رآها دينا عليه، هذا الكمال. رآها دينا عليه. استحق عليك الطيب. ولا تنسى كل فعل طيب أصديه إله. ألا هذا الفضل؟ من كمالك خدمت ابن أخوك، خدمت جارك، أخي أنا اللي فضل عليك هذا اللحم أكتافك من فضلي. أي شيء. خير إن شاء الله شو هو الكلام هذا إذا خدمت إنسان الكمال يقتضي أن تنسى هذا المعروف نهائيا وكأنك ما فعلته أنت فعلته مع الله عز وجل هو المجاجم إنما نطعمكم لوجه الله أما إذا واحد خدم خدمه يعد إذا نسيت هذا الفضل منه فهو جريمة من لم يشكر الناس لم يشكر الله مع اعتقادك أن هذا الذي جاءك عن طريق كلام الله عز وجل أولا ألهمه ثانيا سمح له ثالثا مكنه كل شغلات ألهمه سمح له ومكنه لو ألهمه ما سمح له يقول لك العين مصيرة واليد قصيرة إيام إنسان بيحب يخدمك فإن بيقدر لك والله ما أدر من فوق أي بدأ من فوق ما رغداني خدمة سمح له ألهه بس ما سمح له أو ما مكنه فإذا إنسان خدم خدمة هذه يجب أن لا تنسى من كما قال عليه الصلاة والسلام من أسلم على يد رجل فله ولاءه الإنسان بيعطيك حاجة تنتهي مع, تنتهي مع انتهاء الحياة أما إذا إنسان يعني الله عز وجل ساق لك الهدى عن طريقه فهذا أعطاك شيء يستمر معك إلى أبد الآبدين فربنا عز وجل قال قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة إذا إنسان شرب من نبع لا يبصق فيه أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكما علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني إذا الواحدك الله ساق له الهدى عن طريق إنسان لا يتمكر للفضل، لا يتمكر للجميل، لا يتطاول لا يتجنّا لا يقول ما, ما استفدنا ما أنت ما استفدت لحالك إيه هذا من من لوازم الإيمان نعم إذا اولا الذي ألقى في روع الإنسان أن يخدمك هو الله فالواهب هو الله والذي مكن هذا الإنسان من خدمتك هو الله الفعال هو الله الملهم هو الله والفعال هو الله ينادى له في الكون أننا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا طيب أنت ما مر معك بحياتك إنسان خدمك وتعجبت لماذا خدمك ما في معرفة ثادقة لان مع يسر لك أمره ساهل معه ألا يمر معك هذا الحادث يعني الله ألهمه هو الملهم وهو الممكن وهو الفعال إذا الموقف السليم الموحد بادئ ذي بدء يا ربي لك الحمد سيدة عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات بتبرئتها قال لها أبوها قومي إلى رسول الله قالت الله والله لا أقوم إلا إلى الله فالنبي رضي ما, ما قال شيء هو الأفل الله عز وجل برأها ثم قامت إلى رسول الله واحد قال له كلام المعنى فقال النبي عرف الحق لأهله ما في عنده النبي قال له ما شاء الله وشئت قال له أجعلتني مع الله ندى ما شاء الله فقط من أنا قال بعض العلماء الوهاب من يكون جزيل العطاء والنوال كثير المن والأفضال طبعا المن هو العطاء والمن بمعنى آخر هو ذكر العطاء قال بعضهم المن يفسد المن هذا اسم جناس تام يقيني بالله يقيني يقيني بالله يقيني إذا ملك لم يكن ذاهبا فدعه فدولته ذاهبا ذاهبة المرء تحت طيل ثانه المرء تحت طيل ثانه لا تحت طيل ثانه هذه كلها جناس تام مر القرآن الكريم جناس ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما نبسوا غير ساعة ساعة وساعة نعم إذن فقالوا الوهاب من يكون جزيل العطاء والنوال كثير المن والأفضال واللقف والإقبال يعطي من غير سؤال ولا يقطع عن العبد فضله في كل حال والوهاب من يعطيك بلا وسيلة وينعم عليك بلا سبب ولا حيلة والوهاب هو الذي يعطي بلا عوض ويميت بلا غرض فنحن عديد لله عز وجل وكل ما نحن فيه فضل من الله عز وجل فيجب أن تعلم علم اليقين أن كل نعمة أصبحت بها فمن الله وكلكم يعلم أن الشكر ثلاث مراتب أول مرتبة أن تعلم أن هذه النعمة من الله هذا أحد أنواع الشكر وأن يمتلئ قلبك حمدا لله هذا نوع آخر وأن تنطلق لخدمة العباد وهذا أرقى أنواع الشكر ربنا عز وجل قال القرآن الكريم في آيات متعاكسة من يذكر آية متعاكسة يعني تفهم هكذا وهكذا سيد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني يا عبدي إذا أنت استقمت على أمري خدمت عبادي ونصحتهم ودليتهم علي وراعيتهم وراعيتهم ونصحتهم وعاونتهم وتكرمت عليهم يعني أنت إحسنت لعبادي أنا بنساكن إحساني هل جزاء إحسانك يا عبدي إلا أن أمعصن إليك؟ الله شكور يعني لكم المؤمن إذا ما عاين من الله معاملة طيبة جدا نظير استقامته إخلاصه خدمته يعني مشكلة بيكون في عنده خلل كبير في عنده الإخلاصه ضعيف جدا من علامة الإيمان أن ترى من آيات الله الدالة على فضله يعني أنت خدمت عبادي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي الله, الله. هي هل جزاء الإحساني إلا الإحسان في آية ثانية لا يغيروا الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. القصص التي تؤكد أن الله وهاب لا تعد ولا تحصى كثيرة جدا في كل مكان وفي كل زمان. لكن قصة وقعت لأحد إخوتنا الكرام في عمل في عمل دخله بالشهر للثلاث. إله أخ مؤمن فقد عمله فقد دخله كليا. فشكاله همه، قال له تعا اشتغل معي، خذ نص الربح، هو دخلت للتالث ضحى بنصف دخله لأخذ، أقسم لي وهو صادق أول شهر طالع عشر أمثال الدخل السادس عشر أمثال، إنك أنت الوثاث لذلك أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلاله عبدي أنفق، أنفق عليك هو الوحاد. لكن إياك أن تؤثر الخلق على الله. تنفق من دينك إكراما للناس هذا ليس هبة. لا خيرة لا ينبغي أن تؤثر جهة دون الله على الله. والخير كله في المؤثرة. الشبل أحد العلماء سأل بعض أصحاب أبي علي الثقفي. قال أي اسم من أسماء الله تعالى يجري على لسانك؟ قال الوهاب إنه أنت رمز أو أنت أحد هبة هبات الله عز وجل وجوده حظ الإنسان من هذا الاسم أن يبذل مما أتاه الله عز وجل من علمه من خبرته من وقته من عضلاته من جهده من مكانته من جاهه هذا الذي يستفاد من هذا الاسم والحمد لله رب العالمين